إلا يوم العالمين أرحبك يرحب بما فيك يوم الدين إلاك نعبد وإلاك نستعلم إهدنا الصلاة Why? لا صلي عليه ما كان رب رحيم ربنا اسكنتم الذين يتيمات بيوان غير ذرى من دميتك مح Azərbaycan Məşəl that hand pasta oh. guma